ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بيعنا من هذه الشياء فقال انا مملوك ومؤتما انا مملوك ومؤتما فقال ابن عمر ممتحنا ايمانا قل للمالك اكلها فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله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 في الكون من سر ومن إعلاني وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسياني وكذا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذا كأمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا الأمر دائم كان تأمل وتدبر في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم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 أين الإيمان في حياتنا أين أثر الإحسان في معاملاتنا وعباداتنا